الوصفة السحرية في الحياة الزوجية لأن الإخوة الشيخ أحمد والإخوان القائمين على هذه المحاضرة طلبوا رسائل مختصرة قلبية وريد ندخل في عالم الأسرة كريبا لأننا في الوسط خاصة المجتمع العربي والشرقي هذا عندنا قسوة الله ينزع القسوة من قلوبنا عندنا فضاضة وغلظة ما باكد دخلت علينا ركة الصحابة وركة السلف الصالح فأدخل الآن إلى عالم البيت عالم المرأة عالم الزواج نقول يا إخوان يقول سيد الخلق صلى الله عليه وسلم الله الله فالنساء فإنهن عوان عندكم ويقول صلى الله عليه وسلم النساء شكائق الرجال ويقول عليه الصلاة والسلام خيركم, خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي ويقول سبحانه وعاشرهن بالمعروف يعني المرأة أمانة عند الرجل والرجل أيضا أمانة عند المرأة لا يفهم بعض النساء أنا أعرف حضرت في مدن كثيرة وجدت أن أسئلة النساء فاهمات الله يغفر لهن أنهن مظلومات على الإطلاق وأنهن ما في محدة تظلم الرجل وفي رجال من يظلم تظلم يظلمها أو تظلم تظلمه زوجته وحيانا تضربه انا قلت في البحرين في المؤتمر وكان معنا الشيخ القرضاوي مجموعة من المشائخ في منطق عندنا هذا ثابت ما من الإسرائيليات ترى تصطى ثابتة كان عندنا مزرعة نخل وفيها رجل نحيف في الجسم وعنده مرة جبارة كبيرة غليظة قوية عند عضلات ومسهور أنها تضربه دائما فخرجوا في النخل ومعهم جيران اختلفوا إياها تزاود من كلمة من هنا وكلمة من هنا قام يبغى يهاجمها طرحته أرضا صحيح وبركت على صدره وأخذت تعطيه كفوف سمعوا الجيران وحضروا يفكون اللبسة ويريدون يرفعوا معنويته شوي ففكوهم وقالوا يا فلان اتقل له فيها امرأة بعيفة صدقه ما تخاف الله يبغون هم يرفعون تعرف رجولته فهو صدق قال والله الذي لا إله إلا هو لو ما نأدبهم يغطغون علينا ما لهم إلا كذا المرأة ما لها لا تؤدبها فلا تظهفهم المرأة دائما أن هي مظلومة بل على الإنسان أن يعترف ان الحق مشترك للرجل حق وللمرأة حق كما بين الإسلام وأريد من الرجل أن ينزع مسألة الخيال والمثاليات يكون واقع يا أخي شبابا إذا رح يتقدم الآن يتزوج جعل في ذهنه كما قال العشاء غراء فرعاء مسقول عوارضها تمشي الهوين كما يمشي الوجه الوحل كأن مشيتها من بيت جارتها مر الغمامة لا ريث ولا عجل فيصف في لك أوصاف ما تنطبق إلا على المجتهد المطلق عند الأحناف أو على روح في الجنة وهو لو شفته منظره ما تأكل معه رديء التم لكن يشترض في العيون وفي الشعر وفي الأدب وفي الذكاء وبعض البنات موسوسات يتقدم لها أي شاب يصلي مثلا بس في تقصير قالت لا يكون حافظ مثل الأصمعين وفي إقدام عمر في زماحة حاتم في علم أحنف في ذكاء ياسي وهي في بعض النساء آية في ثقالة الدم وآية في الغباء طيب تنعترفي أخواني بأخطائنا فلننزع المثاليات ترى الكمال في الجنة نحن أبناء مجتمع واحدنا تعارف أنا قلت لشباب تقدموا وأخفق زواجاتهم قلت السبب أنك كنت تمثل في نفسك فتاة أن بارعة الجمال مثل بورام بنت الحسن بن سهل وترى أنها مثل سكينة بنته الحسين في الأدل ثم فوجيت أنها مثل أختك ومثل بنتك ومثل عمتك لا بد أن نعترف أن مجتمعنا هكذا والله سبحانه وتعالى طلب من المؤمنين أن يغضوا الطرف يقول الإمام أحمد التغافل 19 الخلق أنا أدعو إلى المجاملة الدبلوماسية بين الزوجين وعندي حل باشتركه ما اكتشفناه. اكتشفه خبير أكبر خبير في التربية الحل المشاكل بين الزوجين أول وجد أن غالب المشاكل بين الزوجين تسعين في مشاكل افتاح فيها يعني كلام فارع مثل يتقول لزوجها جواله كان مشغور وتأخرت عن المجين ومن الذي يتكلم وأنت دخلت ولا أثنيت على الملاعق ولا أثنيت ولا مدحت السكر ولا مدحت المكسرات ولا نظرت بإعجاب واندهاش فالواجب أن يكون هناك مجاملة ومشي الأمور والحياة أكثر من ذلك مثلا يقول من المجاملة إذا على المرأة إذا أقبل زوجها بوجه المكفهر العبوس القمطرير أن تقول له خف الله واشتر ذا الجمال ببرقع فإن لحتى ذابت في الخدور العواتق وإذا تنحنح أو سعلت تقول بالله لفظك هذا حسال من عسل أم قد صبرت على أفواهنا العسل هذا المجامل عشان تنمس الأمور وإذا نام وله شخير قالت يا ذيب اللي جر صوتا عوابا هدى هو هوى ولا من الجوع ياذيب لابد يقول كذا عشان تعيش الحياة إذا سمعت لو خطيط وشخير قالت يا ذيب لجر صوت العوابة هو هو ولا من الجوع يذيب وعليها أن يبادرها المجامل هي فإذا أقبلت بوجه العبوس القمطرير أيضا المكفهر حمد الله على أن رزقه بهذه المرأة وهو يتمنى أن تموت في أقرب وقت وإذا مدحت إمرأة ثاني عنده فعليها أن يهوم من شان الثاني ويقول كما قال بن عوي الشعر الزلفي الزين ما ودك تحطها مع الشين ودك تخلي كل شيء للحالة هذا هو جامع حتى تصلح الحياة ويثني عليها بمكان من الخلاة قول بعض السلف والله ان عندي زوجة من اربعين سنة ما اختلفت انا وياها في كلمة قالوا كيف قال اول ما تزوجتها جلست معها قلت شوفي نحن بشر وخطأون فاذا غضبتي انتي فانا سوف اسكت اتفاق هذا عقد واذا غضبت انا فاسكتي قال فسرنا على هذا المبدأ ومن الحلول أنك إذا تغاضبت مع زوجتك فاجلسوا جلسة مصارحة بشرط ألا تشاهدوا التلفزيون في أثناء هذه الجلسة اسمها جلسة فظفظة المرأة تبغى تفظفظ تتكلم ولا يهم الحل ترى في الغالب المقصود أنه بس تشكو والرجل أيضا حينما يهم الحل فاجلس جلسة مصارحة دون أن تنظر إلى تلفزيون ولا تقرأ كتاب ولا تسهد حديقة ولا نهر بس أنصت لها وضع راسك وخلها تتحدث ساعة فإذا انتهت فلا تحاول ترد الكلام قل صدقتي وأنا مخطي وأعترف وأتوب إلى الله ولن أكرر هذا الخطأ مرة ثانية حينها سوف تعتذر هي لك وتلتمس لك أعذار يقول هذا خبير التربية الحكيم هذا انا مع زوجتي إذا رد تتكلم تركتها أتكلم فإذا انتهت بدأت أعترف بكل شيء وأقول عاهدك أني سوف أعود أحسن مما كان وأندم على ما فعلت وأتوب إلى الله قال فهي تبدأ تلتمس للمعاذر قالت لا لا أنت رجل طيب واختينا عليك وظلمناك وعسى الله يصلح منك الظاهر والباطن قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح الإسلامية